أَلَا بِذِكْرِكَ قَلْبِ يَطْمَئِ النُّورِ أَلَا بِذِكْرِكَ قَلْبِ يَطْمَئِ النُّورِ وَهَلْ بِغَيْرِ ذِكْرِكَ قَلْبُ المرء فأنت مبدع هذا الكون أجمعين وأنت خالق من جاء ومن راء وأنت نور على نور تخر له فيني سجدة الحب أجساد وأرواء وان اول انت قبلني قبل من ازل او بكافي والنوني يا رب فتم ونور وجهك بعد البادي ونور وجهك بعد البادي في ابيت يبقى جليلا كريما وهو الضا Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus As-Salam Al-Mu'min al يدقوم قدير ومكين مميت الاضاهر